وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ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 وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المباطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتن عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها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 كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها, بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيُجَزَّونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَنْ خَلَقَنَا أُمَّتُهُ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ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 ولم يظهر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأنعسان أي يكون وأنعسان أي يكون قد قترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون ما يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون